ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشى ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصالى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتالفوا ما هم مقتالفون أَفَعِيرَ اللَّهِ أَبْلَطِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ